بسم الله الرحمن الرحيم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلم أن اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلْيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ 109. ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين 110. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم ولنجزين انهم احسن الذي كانوا يعملون ووصينا الانسان بوالديه حسنا وان جاء عندا كلتشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما الي مرجعكم فانبئكم بما كنتم تعملون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 وَل ي جَ نَصْلُم مِوَبِّكَ لَ يَقولُولَّ إَِّ كَُّ مَكُمْ أَ وَلَ سَظَّهُ بِعلَمَ بِمَا فيِي صُدُورعَلَم وَلَا يَلَمًَا النَّم اللَّامُ إِلَذينَ مَن وَلَا قَال الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا اتَّبِعُوا سَبِيلَنَا وَنَحْمِلُ خَطَايَاكُمْ وَنَحْمِلُ خَطَايَاكُمْ وَمَا هُمْ بِحَامِلِينَ مِنْ خَطَايَاهُمْ وَمَا هُمْ بِحَامِلِينَ مِنْ خَطَايَاهُمْ إِنْ شَيْءَ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ وَلَا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 اصحاب السفينه وجعلناها ايه وجعلناها ايه للعالمين وابراهيم اذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلك خير لكم ان كنتم تعلمون ان ما تعبدون من إفكا انَ وَوتَخقونَ إفك إِ الذيذينَ تَعبدونَ يدون اللهِ لا يَبونَ لكُ رزقَ لا يَيمكونَ لك رزْق فَذتَغوعدَ اللههِ الرِزبَ وَعبد وَبُهُ وَشقول إه تُجَع وَ كَذَّبُوا فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمٌ مِّن قَبْلِكُمْ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ أَوَلَمْ يَرَوْا كَيْفَ يَبْدَأُ اللَّهُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ 122. وما بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير 123. يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه الذين كفروا بايات الله ولقائه اولئك يائسون من رحمتي اولئك يائسون من رحمتي والاولئك لهم عذاب اليم فما كان جواب قومه 111. أو حرقوه فأنجاه الله من النار إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون 112. وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَصْفِرُ بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ وَيَلْعَنُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ نَاصِرِينَ فَآمَنَ لَهُ هُنُوطٌ وَقَالَ إِنِّي مُهَاجِرٌ إِلَى رَبِّي هُوَ العزيز الحكيم وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمْ نُورًا وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمْ نُورًا وَالْكِتَابَ وَآتَيْنَاهُ أَجْرَهُ وَآتَيْنَاهُ أجره في انه في الاخره لمن الصالحين ولوط اذ قال لقومه انكم لتاتون الفاحشه ما سبقكم بها من احد من العالمين ائنكم لتاتون وقوعون السبيل وتاتون في ناديكم المنكر فما كان جواب قونه الا ان قالوا اتنا بعذاب الله الا ان قالوا اتنا بعذاب كنت من الصادقين وَإِذَا رَبِّ انصُرْنِي عَلَى الْقَوْمِ الْمُفْسِدِينَ وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا, قالوا إِنَّا مُهْلِكُو أَهْلِ هَذِهِ الْقَرْيَةِ إِنَّ أَهْلَهَا كَانُوا ظَالِمِينَ 129. قالوا نحن أعلم بمن فيها لا ننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين 120. ولما أن لوطا سيئ بهم سيئ فَإِنْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالُوا لَا تَخَفْ وَلَا تَحْزَنْ إِنَّا مُنَجِّوكَ وَأَهْلَكَ إِلَّا امْرَأَتَكَ كَانَتْ مِنَ الْغَادِرِينَ إِنَّا مُنزِلُونَ عَلَى أَهْلِ هَٰذِهِ الْقَرْيَةِ رِجْزًا رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ وَلا قَد تَ رَكنَ مِنهَا آيَةً دَيُّْ إِنَ تَلقَون يعطِلُون وَإِلى مَدِينَا خَم شعَيدًا فَقَالَ يَا قَوْم عبُدُ اللهَّه وَْدُ اليَومَآخِر وَْجُ اليَومآخِرَ وَلَا تَثَوْف الأْضِم السِدين فَكَرْذَوُون فَا خَذَتْ مُمَُّّجِفَةُ فَأَصْبَحُ فيِي دارَِهِم جَافِ وَعَدَم وَثَمدَ وَقَدت بَيْيَنَ للَكُّ مسكِلهِم وَزَيَّنَ لَهُ الشَّيقَانوا أَْمالَم فَصَدَّهُ عَ السَّبينِ وَكَانُوا مُستَبِصِلين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 ومن من أخذته الصيحة ومن من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمه ولكن كانوا أنفسهم يظلمون مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء 119. كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون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 121. مِنَ من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما ولا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتي هي احسن الا الذين ظلموا منهم وقلوا امننا بالذي انزل الينا وانزل اليكم و الهنا واحد ونحن له مسلمون وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابِ فَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمِنْ هَا أُولَئِ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الْكَافِرُونَ وما 111. أنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون 112. بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا وقالوا لولا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 يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون كل نفسي في غرف لا نبوؤ انهم من الجنه غرفا تجري من تحتها تجري من تحتها خالدين فيها نعم اجر العاملين الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون وكاين تحمل رزقها الله يرزقها واياكم وهو العليم ولا ان سالتهم من خلق السماوات والارض وسخر الشمس وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فانا يؤفكون الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له إن الله بكل شيء عليم ولئن سألتهن من نزل من السماء ما هذه الحياه الدنيا الا لهو ولعب وان الدار الاخرة هي الحيوان لو كانوا يعلمون فاذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلن ننجهم فلن 111. بل إذا هم يشركون 112. ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون 113. أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله مَن ظَلَمَ مِّن مَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْكَافِرِينَ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وإن الله لمع المحسنين